سرياً على موقع djkemo.com بعمري ما خفت لو شي لحظه ميت إلا لما تعرفت عليك وحبيتيني ديني وقت عرفت إني للغرب استسلمت فعل بالديني حببتيني حببتيني يا دعوه امي ويا رغاغي لي فيها الله انا عم عليك بحدا مثلك و تستاغلي حبك انا و تتلالي عيش العمر This need انت وبحضني بحس الدنيا ملكي انا بتمنى يوقف الزمان بلاحظتها اتامل بعينيك الحلوين وطمنا عند الدنيا بكفي وبكفي مكانتها مكانتها امتلك وتستاهل حبك انا وتتلل عيش العمر كله اي لك قد سنيني عمغازل اي لك وفيك مو بتستاهلي احبك انا على موقع دي كيمو دوت كوم وفيكي